أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشزاء من عباده أن أنذر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 وما ذرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَلْكَرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَقَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا وتستخرج منه حليّا تلبسونها وترفلك مواخر فيه ولتبتغو من فضله ولا علّكم تشكرون وألقى في الأرض روازي أن تميد بكم وأنهارون وسبل الل علّكم تهتدون وعلامات وبالنجمهم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُكَ مَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكّرُونَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُم ماذا مَّا ذَا نَزَّلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يَضِلُّونَ ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزئون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم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 الذين تتوافهم الملائكة تضامن أنفسهم فألقوا السلام فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل إن الله علِيم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم قاندين فيها فلا بأس مث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 يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملاذائكة أو يأتي أمر ربك؟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 وقال الذين اشركوا لو شاذ الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرٌّ منا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين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 نقول لو كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنا ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحين فسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور وأنزلنا إليك نكرات بين الناس ما نزل إليهم ولا عليهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابَ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 يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخلوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيا يفرعون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِلَىٰ فَرِيقٍ مِّنكُمْ إِلَىٰ فَرِيقٍ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لا تسألن عمّا كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون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 للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يآخر الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكِذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ إِنَّهُمْ مُفْرِطُونَ تِلْكَ الَّذِي لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْهُمْ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 نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا لبنا خالصا سائغا للشاربين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 افا بنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم ورزقكم من الطيبات اف بالباطن يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون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 وَمَرَّ زَقْنَاهُ مِنَ النَّارِ زْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرَّ وَجَمْرَةٍ هَلْ يَسْتَمُونَ الحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلا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 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِن بُطُونِ أُمْمَاتِكُم لَا تَعْلَمُون شَيْئًا وَجَعَل لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَو respectively إلى الطير مسخراتٍ في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا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 وإلى رأى الذين أشركوا شركاء قالوا ربنا قالوا ربنا أولئك شركاء الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله عما إلينا السلم وظل عنهم ما كانوا يفترون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 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وهدى, وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِلْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْلِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت قزلها من بعد قوة أنك أن تتخذون إيمانكم دخلا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمم إنما يبلوكم الله به ولا وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء زاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد تبوتها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 إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين به مشركون وإذا بدلنا آية ما كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا, قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قلنا زلوا روح القدوس من ربك بالحق ليُتَبِّتَ الَّذين آمَنوا وَهُدَا ليُتَبِّتَ الَّذين آمَنوا وَهُدَوا وَبُشْرَى لِالمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعْلِمُ بَشَرُ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمٍ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ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 وضرب الله متلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكلبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون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 ثم إن ربك للذين عملوا الصوم بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحم